The sugar and الحب قصر من the من are يا of حب في عيني البريئه يا حبيبي يا غنوة العمر الرقيه بوس شوف الحب في عيني البريئه وان حاجة ولا بلغك اي حاجة تيدي برضو وتعتبني بالهدوء لما صرحك وتصرحني بالهدوء. From the glower, from the dana min وانت مني سبنا حب سبنا فني وانسى كل اللي انت قلته لا اتذكر ما جب شيء سرته What the hell? Ой!